أعود بالله من الشيطان الرجيم. ولقد من أن عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى نقض فيه. فأني قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له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 فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 قال لا تخافا إنني معكما قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى ان قد اوحي إلينا أن العذاب أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه قال ربنا الذي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 كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قدمت لكم هذه التلاوة من موقع TVQuran.com